in ما آزر و غلاک هم قانون و قضاين علاء آدرند مريم التورات و آتىنا ولى و و و يَا قَوْمِ <تصفيق> رَبِّي أَنْ تَمَكَّنَ بِي قَوْمِي فِي ضَغْطِ الْحُزْنِ الله بَيْنَنَا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ يَفْتِنُونَ قَوْمًا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَغَافِلُونَ ويقول الذين آمنوا أهالا الذين قصروا بالله جهل أيمانه إنهم لمعكم حبطت أعبادهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا ما من يقدم لكم على دينه فصر يأتي الله مضحي يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله فَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ ظَالِمَةٌ لِأَهْلِهَا فَأَنْتَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذا جاءواهم قالوا أخلناه قد أخذوا بالكفل وهم قد أخروا به يرجعهم منهم ما تم قتصل وكثير منهم زاء ما يعملون يا أيها الرسول بذل ما أوزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بذلت والله يعصلك من الناس إن الله لا يقضي القوم الكافر قل يا أهل الكتاب لاستنوا على شيء حتى تبقوا التواط وحييتين وما أوزل إليكم من ربكم وليزينا ومنهم من سنن لك الرب الكتاب ياما وكفر فلا تاس على القوم الذين وحسبوا ألا تكون فتنةهم أعموا وصمهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصمهم فتيرهم منهم والله بصير لما يعملهم لقد كفر الذين قاموا من الله والمسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسراء اروح لبی سمکان یعلمون قالا كثيرا منهم الذين اشترووا ولا تجدن الذين قالوا ذلك بأن منهم قسيسين وربانم وأنهم لا يصدقون سمعوا ما موسى الرسول ثم من الدمع من عروهم يقولون ربنا آمنا فاتونا وما لنا لا بالله وقالوا جهنم يتزرين تحبيرا وخالدين فيها وذلك جزاء المرسلين والذين كفروا وكهدقوا بآياتنا أولئك الجبين يا أيها الذين أعلموا لا تحقوا من قيباتنا أحد الله لكم ولا تعددوا إن الله لا يحقوا المعتدين وقلوا بما رزقكم الله على مرم قيبات الله الذي أنزلوا لا الله باللّو في <تصفيق> ايمانكم ولكن بما عقدتم اليمان ما و ركودا لأن الله يجد فسيام ثلاثا ايامي هداك كفالت و ايمانكم يهين الله لا يا وان يوقع بينكم العداوات والبغضاء في الخمر والميزر ويسودتكم عن ذكر الله وعلى الصلاة فهل آنتمون الله وآتنوا الرسم لوحداهم باين توليتم عالموا انما على سورنا فلاق الجبیل ليسا على الذين آمنوا آمنوا الصالحات جناحهم فيما طعموا اذا يا أيها الذين امنوا لا الله الفاسقين من الصيد نفسا يحل الله الله علمنا في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد لكم أخو الله عنها والله ربور حليم قد سأل لكم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله وَلَا وحيلة ولا زالمة ولا رسيلة ولا حامل ولكن الذين كثروا يغفرون على الله الكريم وأغفرهم لا يعرفون وإذا قيل لهم تعالوا لما أنجر الله إلى الرسول قالوا ما من بعد الصلاة فيقسمان في إن يو لا نشتري بهم منه ولو كان ذا قربا ولا نكون شهادة الله إلا إلا من الآية فإن أغذر على أنهم أستحقوا وإثمان فآخر عن يقوم أن من الذين أستحقوا عنهم والأغليان فيقسمان في الله لشهادتنا لشهادتنا أحق من شهادتهم إلا ارکا و الحكمة والتواء والانجيل ويدخلكم الطير كه يد طير به اذن بلدان وياه رسول الله بزنید لأول إن كنتم لهم أصدارا، أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن كان أعلمكم ما قلتم، إلا أن تعلموني أن يعبدوا الله ربهم ربهم، أن يعبدوا الله ربهم ربهم، وأن يعبدوا الله ربهم ربهم، وأن يعبدوا الله ربهم ربهم، این هم عبادك و لهم فإنك انت العزيز الحكيم الله هذا